وطمأنينة وسكينة ووقار ما أجمل هذه المشاهد اليمنية ما أجمل هذا المكان أيها الأحبة ما أروعه من مكان كل ما فيه يدل على هيبته كل ما فيه يدل على عظبته نعم نعم أيها لا حبة فبين جنبات هذا المسجد الكريم جسد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ها هم عباد الرحمن وقد جاءوا متطيبين متطهرين. لا يريدون شيئا أيها الأحبة إلا الله سبحانه وتعالى لا يريدون شيئا إلا القرب من المولى العلي القدير فاللهم لا تحرمهم ولا تحرمنا وإياهم القرب منك يا الله فكم نحن بحاجة إلى غفرانك يا رحم الراحمين أيها الأحبة ما هي إلا لحظات وتقام الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 La ilaha illa Allah La ilahe illa Allah La Allah الله لا <تصفيق> <تصفيق>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 غير المرضوب عليهم ولا آمين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَبَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونه وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا ذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولن يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله لهٍ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزNON وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك, فأولئك يبدع الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله الله <Sessiz> سمع الله لمن hamida. <Sessiz> الله الله <أكبر Sessiz>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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين لَا والذين لا يشهدون الزور وإذا مغضوا باللغو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 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقر ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء لقد كذبتم فسوف يكونوا لزاما. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمته ربنا.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 ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذل جد من كل جد وهكذا إخوة الإيمان قضيت شعائر صلاة الفجر من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما المصلين فضيلة الشيخ عبد الباري الثبيتي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف أيها الأحبة في الله كنا معكم في نقل حي مباشر من هذه الرحابة الطاهرة من نسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء حب لا يسعني إلا أن لكم بخالص الشكر ووفر التقدير على حسن متابعتكم لنا كما لا يفوتني أن أنقر لكم تحيات كافة إخواني الزملاء في قناة السنة النبوية من الأخراج الساد موسى الرحيلي ومحدثكم أكرم بن محمد بريكيد وإلى الملتقى في فترات أخرى قادمة لكم منا أطيب التحايا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته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 وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال ما شأنكم قالوا استعجلنا الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا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 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن دوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة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 والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا لا متفق عليه وعن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركع تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد العشاء وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه